بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا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 دخان ف قالت لها اتينا طوعن وكرها قالتا طائعين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 فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم و ن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 إ ذ ا ما جاءوها شهد, شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 أ وما ل ر ترجعون ة وإليه و م كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جلودكم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 ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذن كما منا من شهيد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 ولئن ذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ة ولئن ر ج ولنذيقنهم ئ رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن ربي إن عنده ا ن ن كفروا بما عملوا و بما ل ذ ي من عذاب غليظ و إ ذ ا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 ثم كفرتم به ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في ل ا ف ا ق وفي أ ن ف س ه م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 هم في م ر ي ة من ل ق ا ء ربهم أ ل ا إ ن ه ب ك ل شيء